يرحمان الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد زياره قصيره نخليكم قابل القبله الله الله صل على محمد وآل محمد استريحوا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوصيد السلام عليك يا إمامي وإمام المتقين السلام عليك يا فاطمة الزهرة السلام عليك يا بنت الرسول السلام عليك يا زوجة أمير المؤمنين السلام عليك يا أمة الحسن المسمون والحسين الشهيد بكربرة السلام عليك يا أم زيناب السلام, السلام عليك يا أم المحسين المظلوم السلام على الخد المنطوم السلام على الصدر الذي أنبت به المسماء السلام على الضلع المكسود <تصفيق> السلام على المحسين الذي سقط على أعتاب الدار كان العباس عليه السلام صغيرا وقد فقدته أم البنين عليها السلام جاء الحسن إلى البيت مولاي يا ابا محمد هل العباس معك قال لا يا أم البنين لعله مع الحسين عليه السلام جاء الحسين عليه السلام سالته ام البنين مولاي يا ابا عبد الله هل العباس معك قال لا يا ام البنين لعله مع ابي امير المؤمنين جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى البيت ذهبت إليه أم البنين مولاي يا أمير المؤمنين هل العباس معك؟ قال لا يا أم البنين قالت إذن أين ذهب ولدي يا أبي الفضل العباس؟ أخذ أمير المؤمنين يبحث عاد وجده منكبا على قبر فاطمة الزهرة غاب الطفيل عباس عني ابهى المسيئ أرجوك يا باب العلم رد إلي اتوجه الكراير إلى بضعة رسوله ولا حض ولا دي قبل تراب البتوله وسائل محسن ودموع هموله ليش الوصي ما حام عنك يا زكي برد يا أم الحنون حادر قدر يصبر يصبر ضلعج يكسرونا وعاينة عينة شيفة خديج يلطمون ليش الوصي ما ثار عنده وصي إن شاء على هجمه الاشرار كيفه قدر يصبر كيفه قدر يصبر وصدرك فيه وش لان حامل ما حام عن الدار وشلون عينها شافت عيونك دمية عباس عباس وانا اقسم بحيدر ليس لحروب راسي اقل فدوة الى راسك المعصوب وعيني وخدي فدوة حق خديك المضروب وما حد أعز منك ولا أغلى علي وإن شان وما بين عباس يبشي على الظلعين ولا القبر متحرك بزفرات وغلين راسك وشفينك وعينك خلها لحزين راسك وشفينك وعينك خلها لحسين وحرس خدر بنتي براضي الغادرية وانشان تبغي خف ألم خدي الملطوم ماذا أفعل يا فاطمة الزراء وإنشان تبغي خفا لمخدي الملطوط امنع يا ولدي الحجر عن جبهة المظلوم ومسماري نزعب منع لمثلث المشور ان صدر يا عباس رد الاعوج وان جاء تبغى تصون وتحمي الحجان اياك يا ابو فاضل اياك أحد يهجم على زينب بلاطنا في ذمتك بنتي يا فارس داحي الباب وليكون قدامك يمشو هسبي درجع درجع الى امك وبلقها سلامي عظيمة يا ام البنين عظيمة انت عظيمة فعلاً درجايا إلى أمك وبلغها سلامي وقبلها فوق الرأس عني وعني ولا تنسى تحضن نور عيني وتاج هامي فارس بدر وحنين ليث الله ونبيه